وَإِذَا علم من آيَاتِنَا شيئا اتخذها هزؤا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله وَلَهُمْ ولهم عذاب عظيم هذا هدى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 ما الذين كفروا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تتلى عليكم فَاسْتَكْبَرْتُمْ وكنتم قَوْمًا مجرمين وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لَا رِيْبَ فِيهَا قُلْتُمْ مَا نَدْرِي مَالِ السَّاعَةِ إِنَّا ظُنُّوا إِلَّا ظُنْ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 وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم